ويرد ويسي بي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وبك أستغيث فآغفني وعليك توكلت فكفني يا كافكفني المهمات في أمر الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنا عبدك ببابك فقيرك ببابك ثائلك ببابك ذليلك ببابك أسيرك ببابك ضعيفك ببابك مسكينك ببابك ضعيفك ببابك مفليسك ببابك يا رب العالمين الطالح ببابك يا غياث المستغيثين مهمومك ببابك يا كاشف كروب المكروبين عاصيك ببابك يا طالب الباريين المقر ببابك يا أرهم الراهمين الخاطئ ببابك يا غافر المذنبين المعترف ببابك يا أرهم الراحمين الخاطئ ببابك يا غافر المذنبين المعترف ببابك يا رب العالمين الظالم ببابك يا مأمول الظالمين المسيء ببابك البائس الخاشع ببابك ارحمني يا مولاي أنت الغافر وأنا المسيء فهل يرحم المسيء إلا الغافر مولاي أنت الرب وأنا العبد فهل يرحم العبد إلا الرب مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك فهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل فهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي مولاي أنت القوي وأنا الضعيف فهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي مولاي أنت الكريم وأنا اللئيم فهل يرحم اللئيم إلا الكريم مولاي مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق فهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي مولاي أنت الغفار وأنا المذنب فهل يرحم المذنب إلا الغفار إلهي أنت الحنان وأنت المنان إلهي الأمان الأمان من ظلمة القبور وضيقها إلهي الأمان الأمان عند سؤال من كريم ونكير وهيبةه ما إله الأمان الأمان عند وحشة القبور وضعتها وشتتها إله الأمان الأمان في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. إلهي الأمان الأمان يوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلهي, إلهي الأمان الأمان يوم زلزلت الأرض زلزالها إله الأمان الأمان يوم نطب السماء كضي السجل للكتب إله الأمان الأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القفار إله الأمان الأمان يوم ينظر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إله الأمان الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إله الأمان الأمان يوم ينادي من بطنان العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخائنون وأين الخاسرون إلهي أنت تعلم سري وعلانيتي فأقبل معبرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي إلهي الأمان الأمان من كثرة الذنوب والعصيان إلهي الأمان الأمان من كثرة الظلم والجفا إلهي الأمان الأمان من تغير حالي إلهي الأمان الأمان من نفس المطهودة إلهي الأمان الأمان من نفس المطبوعة في الهوى إلهي الأمان الأمان من الهوى إلهي آه من الهوى أغثني يا مغيف عند تغير حالي اللهم إني عبدك المذنب المجرم المخطئ أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إن ترحمني فأنت أهل وإن تعذبني فأنا أهل فارحمني يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراهمين يا خير الناصرين عَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعٍ